وعلى آله وأنزواجه وذريته وأعلميته إجمعين يا أيها الذين آمنوا تقول الله حق تقاته ولا تبوتون إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقول ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء الله الذي تساءلون به والارحام. ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يطلح لكم اعبالكم ويصفر لكم ذنوبكم ومن يبع الله ورسوله فقد فاز ثوزا عظيما. اما بعد. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى الهدى رسوله يحل الله عليه وسلم وشع الأمور محدثاتها وكل محدثة المزعة وكل مزعة الضلالة وإنه من يمع الله ورسوله فقد غشد ومن يعطي الله ورسوله فقد روه. أيها المسلمون، أوصي ربي أن تصوم الله عز وجل، أتق الله عز وجل. أيها الناس، إن مما يتفقروا بأسباب الأمر الذي وعده الله المؤمنين أن ينتشر في مجتمعهم التكابر. والتوامن والإرخاء والوفاة. فلولن من اعظم ابواب الكفالة التي يشجر عليها صاحبها هي الكفالة اليسير. الكفالة اليسير يا عباد الله من اعظم البر والاحسان. وقد اشاد بها القرآن الكريم في كثير من آياته. كما اشاد بها النبي صلى الله عليه وسلم في احاديثه الشريبة. عاش عليه الصلاة والسلام يتيما. وانزل الله عليه. ألم يجد في يتيما فآبا. وانزل عليه واما اليسيم فلا تكهر. فكان يقول صلى الله عليه وسلم اضغوني الضعفاء اي دلوني عن الضعفاء فانما ترتكون وتنصرون بضعفائكم. تبين صلى الله عليه وسلم ان الوقوف مع الضعفاء ومن اعظمهم الايثار سبب لانتشار الرزق وسبب لحصول النصر وذلك امران من اعظم ابواب الامن والاستقرار وفي احاديث بيناها صلى الله عليه وسلم ربعه الدرجه التي يلالها كافر يتيم. فقال عليه الصلاة والسلام انا وكافر يتيم له ولغيره كهاتين. واشار بالسبابة والوصدار. اي في الجنة. ذلك اليد الذي هو عبد لله صلى الله عليه وسلم إن خير بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يحسن إليه وإن شر بيت في المسلمين بيت فيه يتيم يسام إليه إن الله سبحانه وتعالى أنذر قرآن يسرى في شأن كفالة في العيساب. لما لها انه حق عظيم لا يغلى الله عمله كثير واجره كبير ان الله سبحانه وتعالى بشر الذين يقومون مع الايتام بالكفاله والاحسان بانه سيؤمنهم في الدنيا والآخرة. عيدا يشرب بها عباد عباد الله يفجلون على تسيرا. يوفون بالنذر. ويخافون يوما كان شغله مستقيرا. ويبعمون الطعام على حبه بثميلا ويتيما وغسيرا. انما نتعمكم الوجه الله. لا نريد منكم جدانا ولا شكورا. إن نخاف من ربنا يوما عبوسا كم قررا. الله شما ذلك اليوم. ولقاهم نبرة وسنورا وجزاهم بما صدروا جنة وحريرا متفعين فيها على الغرائف لا يرون فيها شمس ولا تبهريرا ودامية عليهم ظلالها وذللت كفوفها تذليلا ويقاف عليهم بنانية من فضة واثواب كانت كواريرا كوارد من فضة الى قوله سبحانه وتعالى وكان سعيكم مشكورا. سعي المشكور. لانه مناسج عن عمل مبرير. عوض الله عبد وجل أضعاف ما عملوا من حسناه والغير والثواف عند الله سبحانه وتعالى. وزانية عليه مدلالها وذلّر ثقوفها ويطاف عليهم من من فضة واسواد كانت كواريرا. هكذا في الله جدا وعلى مكانتهم وكان ويقوب عليهم دارا مخلدون. اذا رأيتهم حكمتهم جبلء منثورا. واذا رأيت هم رأيت نعيما وملكا كبيرا. انه سرور وامن وابنهنا ونعيم مقيم وثرات دائم بسبب احسانهم وعملهم الصالح ومن اعظمه وقوف وقوفهم مع الايتام وقوفهم على الايتام وكفايتهم للايتام واطعامهم للايتام اهلهم لهذه الرتبه ولهذه المكان. جاء رجل من الصحابة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو انه يجد في لكلبه. وعدم فصوله على حاجته التي يمر لها. فقاله النبي صلى الله عليه وسلم امسح رأس يسير وارحمه واطعمه مما تطعم يلد كلبه وتدرك حاجتك. إنه الاخبار بالرسول الله عليه الصلاة والسلام. ان الاحثان الايتام تبل لصراح القروب وقضاء الحاجات. انه عمل ضار عظيم. ومن اراد ان يرغم الامن يستشعر حاجة اليتيم وحاجة الايتام. فليتقوم نفسه في حالة الاحتضاء. يحتاجون حنانه وعطفه وكرمه ورعايته ليتفر تلك المرحلة وهو في حالة في يدركه الموت ويترك رغبه أطفالا لا أب لهم ولا راعي لهم في ذلك نجده عند جب كوره واليخش الذين لو تركوا من خلفهم زرية رعافة. ها عليهم فليتبع الله وليقولوا قولا شديدا ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا وسيصقرون سعيرا بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم اقرؤوا قولي هذا واستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه إنه هو الرؤوف الرحيم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونطوبئ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وصياء أعمارنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا إله إلا وانا نبينا محمدا الله ورسوله طلق المسالة وانت الأمانة ورفع الامة وجاءت في الله حرب جهاده حتى ثالثه اليقين الله وسلم وهو عليه وعلى آله وأفحامه اجمعين اما بعد انتكون الله عباد الله ايها المسلمون ان ايتام من المسلمين تركوا ليكونوا لي وحية الخنصر. واستهداف عبيدتهم في الكاربة الاولى. واستهداف ثوابتهم. واسته... واستهداف اخلاقهم. التي جاء بها الاسلام. فلم يجدوا واعيا من المسلمين. ولم يجدوا كريما من المسلمين. فتولاهم الكبرى. والمنصرون الذين يواسوا لهم لا لليه ان يبقوا على ثوابتهم الاسلامية. ويتمى لليه ان يزيحوا عنهم عقيدتهم ويقيموا مقامها العقيدة الكافرة. فإن جاء المسلمين <تصفيق> في كفاءة ثم نعلم عباد الله. ان الكفاءة اليكين لا تكتصر على مجرد اطعامه. فهناك ايسام كثيرون وهم غبنياء وازرياء. اذا فالرعاية الجثير ليست مقتصرة على اطعامه من الطعام. وانما على رعايته وتعليمه وترضيته وتأديبه وتنشئته التنشئة الاسلامية والحفاظ على عقيدته وتنفية امواله والحفاظ على افراده. التي اتى بها الاسلام. بان يحافظ راعيه على تقليل سلوكه. وعلى انت تشغله الامر والحناس والعرض والامات. بهيزة رفضة على عميدة الإسلامية الخالدة. وعلى دين. ذي اخلاق سامية. وهو الاسلام. وضع اليسامة الى قول سبحانه وتعالى. ولا تاكلوها إسرافا وبذارا أن يكبروا فلذلك بين الله جل وعلا مقام اليتيم بأنه يحتاج رعاية في نفسه ورعاية في ماله ورعاية في أخلاقه ورعاية في سلوكه رعاية في إدخال الرحمة والحنان عليه رعاية في عدم طرفه ذهبا لعيد الكفره وارب الذين يريدون ان يزرعوا في قلبه كراهيه الاسلام وكراهية النبي صلى الله عليه وسلم فلنستقم الله يا عباد الله ونستشعر مقام هذا التكافل الايماني العظيم الذي ارشد الى اكتفاء ربنا كالهاله وسنه نبينا صلى الله عليه وسلم فلذلك يخالف الله ينبغي أن نعلم أن هناك مؤسسات اسلامية تقوم على رعالة وكفالة وطوبية الايتام وإدماجه في المجتمع ليكونوا في مجتمع آمن ومجمعين فلذلك ينبغي أن نبذل أوقاتنا وأموالنا وجهدنا وخبرتنا كلهم في دولة في كافالس أيتام من جميع الجوانب التي تجعلهم في غفر الرحمه والحنان والتقناب نسأل الله سبحانه وتعالى ان يعيدنا على عمل صالح وأن يوفقنا بالعرض الخير والخير العمل. اللهم اهدنا واهدنا واجعلنا غدا مهتدين اللهم أنا محق حقا ورب اتباع ورب غافل غافل ورب اقناب واجعلنا من عبادك المؤمنين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وبالآخر في حسنة الوقت نعلم الله. اللهم آت نخوصنا فكواها. وزدكها من فحير من فكاها. انت وليها ومولاها. اللهم انك انت الله لا اله الا ان. انت العني وها بكرا. انزل العين ولا تجعلنا مركزين. وارزقنا اسباب انزالك. يا رب العالمين اللهم خفيا رحمتك الله فبا عذاب ولا هجر ولا غرق اللهم انا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بضروبنا وضرك نسألك اللهم ان توفقنا الامن والامان والخير والاحسان والتكاتف والكرام بما يوفيك يا رب العالمين كما قال ان الله يا امر بالعدل والاحسان والنهي عن الضره وينهى عن الشاد والمنكر والبغي أجعلكم لعنة سلكروه، أسر الله عظيماً ضربه، واجتروه على نعمه يذبكم، ولذكر الله ألا الله لا